ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحدة ولا يزالون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم من الجن والناس اجمعين وَكُلًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا عليك هذا القرآن وإِكُنْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَاطِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأيتُ أَحَدَ عَشَرَةٍ كَبَابٍ إِنِّي رَأيتُ أَحَدَ عَشَرَةٍ كَبَابٍ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأيتهم لي